أكثر من شهرين واليوم ليلة السبت ليلة السبت هذه تعتبر ليلة السبت عشر من ذي القعدة 1435 هجرية وطبعا بإذن الله عز وجل سيكون هناك برنامج خاص هذه المرة لا بد من حفظ الحديث أو الحديثين لسيما لا سيما للطلبة للطلبة الموجودين معناهم لا بد لحفظ الحديث الذي سنقف معه ونحل ألفاظه وطبعا العلم هكذا مرة حديث ومرة حديثين والهمم ميتة لا قل الهمم راكدة ولكنها ميتة فالهمة ممكن أن تحيا بالحفظ بالمراجعة والمذاكرة بإذن الله عز وجل حتى يصبح الإنسان صاحب همة عالية ولم يخلق أحد من العلماء بل العلم هكذا يكتسب إنما العلم بالتعلم الحديث هذا له طرق وأقل أحوالهن يكون حسنه ومن ثم حسنه وبعضه فلذلك اجتايدوا وابن الله عز وجل طالب علم المحرم كما يقول وحديثنا اليوم يذكره البخاري رواه البخاري في صحيحه يقول حدثنا إسحاق إسحاق قال ابن منصور بن مهرام أبو يعقوب المتوفى سنة المروزي المتوفى سنة 251 هجرية قال عن حدثنا أخبرنا عبد الوارث عبد الوارث عبد المقصود الوارث إن شاء الله ها سيأتيكم إن شاء الله هذا هذا في العبد الصمد نعم الصمد الوارث قال حدثنا عبد الرحمن ابنه عبد الله ابنه دينار عبد الرحمن ابنه عبد الله ابنه دينار عن أبي قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأخذ خفا يعني أخذ خفه جاء الرجل أخذ خفه أخذ الرجل خفه فماذا فعل فجعل يغرف له به حتى أرواه فشكر الله له ذلك فشكر الله له ذلك وجزاه على ذلك ما سيته إن شاء الله في الحديث وقبل أن نذكر ما قيل في سنة هذا الحديث لا بد أن نذكر ماذا؟ أن نذكر فائدة حديثية دائما نذكرها بين يدي كل درس وهذا هو الدرس الثالث والثمانون الدرس الثالث الثمانون وفائدتنا اليوم فائدة عظيمة ينبغي أن تكتب بما الذهب بذوبان ماء الذهب بذوبان الذهب بل ينبغي أن تكتب بأفضل ما يكسب الإنسان وما يملك الإنسان وهو إيش سواد العين ما هي الفائدة؟ ركزوا معي جيد فائدة أنهم يقولون الحديث إذا كان خارج الكتب التسعة فهو إلى الضعف أقرب وهل هذا صحيح؟ وقد سمعنا أنهم يقولون الحديث إذا كان خارج كتب التسعة فهو إلى الضعف أقرب فهو إلى الضعف أقرب هذه الفائدة بهذا الإطلاق هل هي صحيحة الجواب أن نقول. بعضهم يعتقد أن الحديث إذا كان خارجاً عن الكتب التسعة كان إلى الضعف أقرب منه إلى الصحة وهذا غير صحيح حتى إن بعض المعاصرين من أهل العلم من أهل العلم بالحديث هو أخونا الشيخ عبد الرزاق بالمهدي الرجل له دراية بعلم الحديث وخدم كثير من كتب الحديث وله فضل وله جهد مشكور ومجهودات جبارة أحقق كتبا كثيرة وله ما شاء الله في التحقيق يد كبيرة تشكر ولا تكفر هو أيضا يرى أن الحديث إذا كان خارجا عن الكتب الستة بحيث إذا أخرجه الطبراني في معاجمه الثلاثة المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير أو رواه أبو نعيم في الحلية أو رواه الخطيب أو رواه ابن عبد البر أو رواه البيهقي ورواه أمثال هؤلاء فيقولون إنه إذا رواه من أمثال هؤلاء ولم يرد في الكتب القديمة عندما سئل هل يكون الحديث صحيحا علما بأن بعض المتأخرين بعض المتأخرين ماذا فعل صحح الحديث فكيف أجاب وما جوابه جزاه الله خيرا قال فعل مذهب المتقدمين كل حديث الذي كان له في الكتب الستة كتب الأصول يعني يقصر مثلا قبل الثلاثمائة الهجرة فلا يصح غالبا فلا يصح غالبا وركزوا معي فلا يصح غالبا حتى لو لو ولو ورد في كتب المتأخرين بسند صحيح فكتب المتقدمين ما هي الموطا مسند الشافعي مصنفي عبد الرزاق ومن آخر ومصنف ابن ابي شيبه ومن آخر وايضا الكتب اللي هي المساند مسند الطيارس أبي داود الطيارس ومسند الحميدي ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والتعبير بالسنن أولى من التعبير بالمسند وسنن الدارمي وكذلك الكتب الخمسة ما هي الكتب الخمسة؟ البخاري صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمدي وجامع وسنن أبي داود وجامع الترمذي وماذا آخر وسنن النسائي وسنن ابن ماجه أو غيره لأن هناك من لا يجعل ابن ماجه منهم من هذه الكتب وكذلك كتب المتأخرين يعني ما كان بعد الثلاث مئة للهجرة ما هي الكتب التي تكون بعد الثلاث مئة من الهجرة كصحيح ابن خزيمة وابن الجارود والتحاوي والطبراني وابن حبان وابن حبان أيضا في صحيحه ثم الذي يأتي بعده من؟ أبو نعيم أبو نعيم الأصلهاني ثم ابن عبد عبدالبر ثم من آخر ثم الخطيب ثم من آخر ثم ابن حزم ثم ابن الجارود وغيرهم وغيرهم يرى أن الأصل الغالب أن يكون الحديث كيف هو؟ ضعيفا ولكن نقول الجواب على هذا السؤال ما هو السؤال إذا كان الحديث خارج الكتب التسعة قالوا هو إلى الضعف أقرب منهم إلى الصحة الجواب نقول هذا الاعتقاد بهذا الإطلاق غير صحيح ركزوا معي جميل هذا الاعتقاد وهذا القيل والقول بعض الإطلاق غير صحيح لماذا؟ لماذا غير صحيح؟ طبعاً هذا الكلام قاله كثير من المحدثين الذي ذكره أخونا وصديقنا المحدث عبد الرزاق النادي لكن نقول هذا غير صحيح لماذا نقول غير صحيح؟ برهن بيض هاتوا مرانكم وإن كنتم صادقين قل هل عندكم من علم؟ فتخرجوه لنا نقول لأن العبرة بالإسنات ركزوا جيداً قلنا غير صحيح لأن العبرة بالإسناد فإن كان, صحيحاً إن كان الإسناد صحيحا والمثل سليما من النقد فماذا نقول فيه؟ إذا كان المثل سليما والإسناد كيف هو؟ الإسناد كيف هو؟ ماذا نقول؟ فنقول هذا الحديث صحيح هذا الحديث صحيح حتى ولو كان الحديث في جزء في جزء لو كان الحديث في جزء غير مشهور شورات الكتب الستة أو الكتب التسعة وطبعا من له خبرة منكم بكتب المصطلح ولو اطلاع عليها سيجد فيها أمثلة كثيرة على ما ذكر من يرجع مثلا إلى كتب المصطلح يجد أمثلة كثير على فلا يخفاكم القاعدة التي سبقت لكم ماذا؟ ما هي القاعدة؟ قلنا بأن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي قلنا إن قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس بإنباس لكن قد يكون المتن شاذا أو قد يكون المتن معللا كما سبق أنبينا لكم تذكرون هذا إذن قبول الراوي هل يستلزم قبول المروي لا يستلزم ذلك لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدونا ولكن ليس بهم بأس لكن قد يكون المتن كيف هو قد يكون المتن شاذا أو قد يكون المتن معللاً حينئذ نقبله أم لا نقبله؟ لا نقبله لا نقبله واضح؟ وطانطاً أحياناً لا يكون رجال السند يصرون إلى حد القبول والثقة حد القبول حتى يكون حديثهم حسناً أو الثقة حتى يكون حديثهم صحيحاً ولكن الحديث نفسه كيف يكون؟ يكون مقبولا الحديث نفسه يكون مقبول لماذا؟ لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو نقول ماذا نقول؟ إن قواعد الشريعة تؤيده ركزوا هذا جيد نقول الحديث وإن كان السند لا يصل إلى حد القبول والثقة ولكن الحديث كيف هو نفسه؟ كيف هو؟ يكون مقبولاً لماذا؟ لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو نقول إن قواعد الشريعة تؤيده تؤيده وإذا كنتم تذكرون القاعدة التي ذكرنا لكم قلنا لا يلزموا من صحة المتنيه صحة السند ولا يلزم من صحة السند صحة المتن والدليل على ذلك ما هو الدليل على ما قلنا لكم فقد يقول لك قائل لا بد من الدليل لأننا نحن أمة الدليل تذكر قول عالم معلوم أن العالم قول العالم يستدل له ولا يستدل به يحتاج إلى أن تستدل وتبرهن بأن قوله صحيح ولا تجعل قوله دليلا ولا تجعل قوله دليلا نقول الدليل على ذلك كتاب قيام الليل كتاب قيام الليل كتاب قيام الليل لمن هذا؟ هذا للحافظ محمد بن نصر المروز هذا للحافظ محمد بن نصر المروز هذا حفظ لنا كثيراً من الأحاديث والآثار العزيزة التي قد لا يوجد كثير منها في كتاب غيره وقد قرأنا هذا الكتاب داخل السجن ورأينا فيه فوائد كثيرة ولكن المشكل كما يقول الشيخ الألباني في كتابه صلاة التراويح لعل إلا أن تخلني الذاكرة الصفحة 70 لمن أراد أن يرجع إليه يقول إلا أنه قد أذهب علينا كثيرا من فوائده مختصره العلامة المقريزة وركزوا معي جديدا إذ حذف بعض أسانيدي من يقول هذا؟ الشيخ الألباني لكن ليته الشيخ الألباني نفسه سبحان الله هو الذي يقول هذا بينما حذف أسانيد الكتب التسعة أسانيد سنة بينما هو حدث أسانيد السنن بدعوى الاختصار فليت أترك الاسناد مع ذكر مرتبط الحديث لكان هذا أفضل فيقال له ما يقوله على مختصر ماذا؟ كتاب قيام الليل للمروز فنقول ليت الشيخ الألباني ترك أساند كتب السنة وحكم عليها صحة وضعفة إذا فقد يكون الحديث لا يصل إلى درجة القبول ولا إلى رجال إلى درجة القبول ولا إلى درجة الثقة ولكن الحديث ها يسلب لماذا لماذا له شواهد ما هي شواهده الكتاب السنة وقواعد الشريعة التي تؤيده ثم هب أن الحديث صحيح إذا كان الحديث يبان المعقول هذه قاعدة مهمة إذا موجيدة إذا كان الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول إذا كان الحديث يباين إاذ؟ المعقول لأن العلوم قسمها العلماء إلى معقولات ومنقولات إذا كان الحديث يباين المعقول ويخالف المنقول ويناقض الأصول فعلم أنه موضوع فاعلم أنه موضوع وذكروا مثالا بل ذكروا أمثلة دعكم من الأمثلة لنا سنذكرها في غير هذا الوقت في درس المصطلح إن شاء الله فإذن ماذا قلنا؟ إذا كان الحديث يباين المعقول ويناقض ويخالف المنقول ويناقض الأصول ماذا نقول فيه؟ فاعلم أنه موضوع وما الذي يؤكد ضعفه أو وضعه؟ عدم وروده في الأمهات الست والمسانيد وغيرها من الأصول المعتمدة المعتمدة وكذلك كتب الحديث مشهورة وكذلك لكن إذا صح السمد هذا شيء آخر ما لم يخالف المعقول يبين المعقول ويخالف المنقول ويراقل الأصول واضح؟ وإلا حكمنا عليه بالوضع وقلنا لأن هذا الحديث موضوع ابن الجوزي يقول كلام جيد إذا رأيت الحديث يباين المعقولة أو يخالف المنقول أو يناقض الأصولة فاعلم أنه موه هذا كلام لمن؟ لابن الجوزي هذا كلام لابن الجوزي وما معنى مناقضته للأصول؟ ماذا يعني لقوله مناقض للأصول؟ يعني أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام أن يكون خارجا عن دواوين الإسلام يعني من المسانيد والكتب المشهورة الأمهات أو الأمات واضح؟ بل نتكلم الآن عن الأمهات فإذا كان خارجا ومناقضاً للأصول وخارجاً عن دواويل الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة فماذا نقول؟ موضوع ليس لكونه غير موجود في كتب التسعة ولكن لكونه يباين المعقول ويخالف المنقول ويناقض الأصول واضح؟ إذن افهموا هذا الشيء. ولذلك الشيخ الألواني رحمه الله تعالى ذكر هذا في كتابه تحذير الساجد تحذير الساجد فلذلك ارجعوا إليه فقد ذكر في بعض الأمثلة وبيّن أن هذه القاعدة التي تطلق هكذا على ظاهرها فيها كلام واضح؟ إذا هذه الفائدة فيها كلام طويل وأحبت أن نبدأ ونستأنف الدرس ونذكر هذه القاعدة لأن سئلت عدة مرات حول هذه الفائدة وحول هذه القاعدة إذا لعلها ظهرت والفكرة مفهومة عندهم واضح إذا سمي الله وبدأ كنا وطفن على الحديث الذي ذكرنا لكم حدثنا إسحاق نعم تابع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الصمد طبعا هذا الحديث يتكلم هنا على ماذا من أحاديث التي احتج جريال بخاري على طهارة سؤر الكلب، على طهارة سؤر الكلب وسيأتي إن شاء الله هذا في في الأحكام. إسحاق، اسمحوا لي أن نذكر لكم فائدة في إسحاق. إسحاق عندما يطلق يراد به أسماء خمسة. عندما يطلق يراد به أسماء خمسة. أولاً إسحاق ابن منصور الكوسج. إسحاق بن منصور الكوسج هذا الأول ثانيا واضح من إسحاق بن منصور الكوسج ثانيا إسحاق بن منصور ابن إبراهيم ابن إبراهيم هذان يرويان عن عبد ماذا؟ عن عبد الصمد هذان يرويان عن عبد الصمد ولذلك جزم البعض بأن المرادة بإسحاق علماء إسحاق ابن منصور ابن بهرام أبي يعقوب المروزي ماذا؟ المتوفى سنة 251 هجرية وقد جزم بهذا أبو نعيم في المستخرج في المستخرج وبعضهم قال غيره هو وإسحاق ابن إبراهيم واضح طيب عندنا هذا الكرماني جزم على أن المراد بإسحاقنا إسحاق ابن إبراهيم عكس ما جزم به من ما جزم به أبو نعيم ما جزم به أبو نعيم واضح طيب هذا إسحاق الأول إسحاق الثاني كم إسحاق سجلتم الآن إسحاق إسحاق الثالث اسحاق بن ابراهيم ابن العلاء اسحاق بن ابن العلاء طيب هذا اسحاق بن ابن العلاء كما هذا الثالث الرابع اسحاق بن ابراهيم ابن ابي اسرائيل اسحاق بن ابن ابي اسرائيل هذا طبعا حتى هذا رواه البخاري ولكن في الادب والثالث رواه البخاري ايضا في الادب رواه البخاري لكن في الادب كذلك إسحاق ابن إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم البغوي إسحاق ابن إبراهيم البغوي هذا لؤلؤ ابن عمي أحمد بنيمانية لؤلؤ بن عمي أحمد بنيمانية رواه البخاري ووثقه واضح السادس عندنا إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد إسحاق ابن إبراهيم ابن مخلد واضح كم هذو سته وبعضهم قال خمسة والصحيح انهم ستة فهمتم هذا ولكن المراد هنا اسحاق من من مراد به اسحاق بن منصور اسحاق بن منصور ابن نبه ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب ابو يعقوب المروزي المروزي والكرمان يرجح عنه إسحاق ابن إبراهيم وأبو نعاين في المستخرج وهو رأو الصحيح رجح أنه ابن منصور واضح طيب ثم قال تاري عبد الصمد عبد الصمد هذا ابن عبد الوارث ابن عبد الوارث نعم هذا سبقت ترجمته عدة مرات نعم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار هذا أيضا المزني العدوي بن دينار المزني العدوي هذا مولى من؟ مولى ابني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا تكلموا فيه هذا تكلموا فيه ولكنهم قالوا صدوق وهو من أفراد من؟ من الافراد من افراد البخاري عمن عن, عن مسلم الافراد البخاري المسلم واضح واضح نعم وقد روى له بعض أصحاب السنن روى له من روى له ابو داوود والترمذي والنساء أبو داود والترمذي والنسائي فيكون قد رواه له الاربعه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي نعم من اسمه هذا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أه؟ العدوي مولى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه نعم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي عن أبي سمعت أبي أبوه من هو عبد الله بن دينار قلنا هو مولى ابن عمر هذا من التابعين هذا من التابعين ولذلك هناك قاعدة يقولون هل يوجد في كتب الستة شخص اسمه عبد الله بن دينار هل يوجد يوجد في كتب السّتّة راوي أو شخص؟ آه يقال له عبد الله بن دينار. الجواب ليس في كتب السّتّة راوي اسمه عبد الله بن دينار سوى هذا. خذوا هذه فرق. فعبد الله بن دينار إذا وجدتمه في كتب السّتّة فالمراد به مولى ابن عمر التابعي التابعي هذا عبد الله بن دينار يعني طبعا واضح أنه قالوا فيه ليس بقوي عبد الله بن دينار الحمص قالوا ليس بقوي نعم سمعت أبي عن أبي صالح أبو صالح ذكوان السمان المعروف بالزياد الملقب بالزياد فإذن يكون السند هكذا قال حدثنا من حدثنا إسحاق قال أخبرنا من عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت أبي واذي قال يحفظونا سمعت ابي عن ابي صالح عن, أبي هريرة آه آه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السند فاذا يحفظهوا جيد نعم تابع عن ابي هذا السند السند ماذا يظهر لكم ماذا يظهر في السند اعيد السند يقول حدثنا إسحاق. إسحاق. إسحاق قال حدث أخبرنا عبدُ عبدُ السمر ز قال أخبرنا قال حدثنا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دينار سمعت أبي. أبي أبو عوض الله بن دينار زن عن أبي صالح عن أبي صالح قلنا صالح الزيات عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كم رجال السند كم رجال السند سبتا رجال السند سبتا، ولهذا يسمونه الحديث سداسي الإسناد، سداسي الإسناد، فهو من إسحاق عبد الصمد عبد الرحمن عبد الله بن دينار أبو, أبو صالح أبو هريرة أبو هريرة، أما النبي عليه الصلاة والسلام هو نضيفه هل هو داخل في السند الأن في المدي خلاف بين العلماء والراجح هو داخل في المدي وليس داخل في السند إنما هو قائل المدي فلذلك لا يدخل في السند إذن فكيف هو قلنا السند سداسي سداسي ما هو أو ما هي لطائف الإسناد من يذكر منكم ركزوا فيه جيدا وما لطائف إسناد أن السند نازل لا السند من لطائفه التنوع في صياغ الأداء. من لطائفه التنوع في صياغ الأداء. فقال حدثنا لاحظوا حدثنا من إسحاق إسحاق بن منصور. قال أخبرنا ها تحديث مع الـ الـ الـ الإخبار. قال حدثنا من عبد الصمر. قال أخبر عفوا أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال سمعت لأن قال يحذفونا سمعت أبي ثم عن أبي صالح عن أبي صالح فإذا ما هي التنوع في سياج الأداء والبخاري لا يرى الفرق في سياج الأداء حتى بعن بشرطين إن اللقاء يعلني ولم يكن مدلسة يحكم لو أ إن اللقاء يعلني ولم يكن مدلسة واضح؟ فإذن أول سيغة من سيغة الأداء ذكرها بخار فيها الحديث التحديث ثم الإخبار ثم التحديث ثم السماع ثم العن ثم العن واضح حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن دينار عن سمعت أبي عن أبي صالح عن أبي هرير عن أبي هرير واضح إذا فا أول ما يُبْخَذُ من لطائف السنَدِ التنوع في سِيَارِي الأدَبِ الثاني من الطائفة هذا إسناد رواية ماذا ركزوا جي رواية تابع عن تابي رواية تابع عن تابي من يذكر لي منكم هنا رواية تابع عن عن تابي عبد الله بن دينار عن الإسناد أحسنتم عبد الله بن دينار من التابعين مولا عمر الخطاب من التابعين وصالح بن ذكوان السمان الزيد أيضا من التابعين ففي رواية التابعي عن التابعي ثم أيضا من الل من الطرف في ماذا الجمع بين بصري ومدني ومروزي الرواة كيف من منهم المروزي من هو إسحاق المنصور نبهرام المروزي أبو يعقوب المروز ثم في البصري ثم أيضاً فيهم ماذا؟ فيهم المدني فيهم المدني فجمع بين هذا بين البصري والمروزي وبين المدني المدني واضح؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه كما سيتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى إذا لاحظتم هنا؟ قال حدثنا من؟ إسحاف؟ قال؟ أخبرنا عبد الصمد قال طيب لو سألتكم عن السن قال حدثنا إسحاق لا تنظروا في الورق إسحاق من هو إسحاق بنو منصور بنو منصور بن ابنيه بهرام أبي يعقوب المروزي المتوفى سنة 251 وواحد هجرية وليس هذا الذي رجحه من أبو معاذ في المستخرج خلاف للكرماني ولماذا قلنا لأن حتى اسحق ابن ابراهيم هو نفسه يروي عن عبد الصمد وعبد الصمد من مراد به عبد الصمد بن بن عبد الوارث بن عبد الوارث واضح قال اخبرنا هذا ثم قال حدثنا عبد الرحمن وعبد الله بن دينا بن دينار من هو العدوي مولى عمر بن الخطاب وعبد الله بن دينا قلنا هذا الحمصي الملقب بماذا الملقب مولى المعروف بمولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن أبي صالح ما هو أبو صالح ذكوان السمان الملقب بالزياد بالزياد عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن مصخف على القول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجلا إلى آخره واضح طيب قلوه ماذا قال؟ أن رجلا رجل هذا لا يعني هذا اسم رجل شائع في كل أفراد جنسي لا يقتص به واحد دون آخر دون غيره دون سوى أن رجل ما المراد برجل؟ هل سما هذا الرجل أم أبهامه؟ أبهامه هل يضر؟ لا يضر إبهام الصحابي لا يضر إذهاب الرجل عفوا هنا لا يضر إبهام الرجل هنا لا يضر وهذا الرجل من من من أي نحر هو من بني إسرائيل من بني إسرائيل طيب نقف مع بعض الألفاظ ثم نذكر ما ماقي قال أن رجلا رأى كلبا يأكل صرا والصراء التراب الندي قيل إنه لا يقال له الثراء إلا إذا كان دراب نديا ومعنى شيخنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر لا يعني مثل هذا الإبهام لا يضرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا طبعا أو إذا لم يخالف شرعا فهنا أبامه النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصدقه الحديث صحيح ومعروف أن الإسرائيلية تقسمها العلماء إلى ثلاث أقسم قسمه يصدق بالنصوص اللي عندنا احنا موافق لكتاب السنة وقسم يعني الأصف الكذب في الإسرائيليات وقسم لا نصدقه ولا نكذبه يعني أخبار بني إسرائيل قسمها العلماء إلى ثلاثة أقصر وشيخ إسلام تنيا أطار في هذا في مقدمة التفسير وكذلك أورى ذلك تلمينه ابن كثير في أول تفسيري نعم أي يأكل الصرى والمقصود يلعق يلعق الصرى يلعق الطراب يعني بلغ مبلغا في العطش أنه ألجأه إلى أن يلعق الطراب النبي ملتمسا ماذا ما يروي به عطشه ما يروي به غلته فلما رأى الرجل مبقر قال إذن هذا بلغ ما كنت قد بلغت فنزل، فما لأخفه، لا فأعطاه حتى أروى، فأعطاه حتى أروى، فشكر الله له ذلك، فغفر له. ها؟ أدخلوا الجنة؟ أدخلوا الجنة. الجنة؟ يعني فا أدخلوا ولاحظوا معنى إن العمل الصالح إن كان مقبولا وموافقا للكتاب والسنة، حتى ولو كان قليلاً، حتى ولو كان قليلا حتى ولو كان قليلا وقبيله الله عز وجل يدخل الإنسان الجنة ومعنى هذا أن العلماء نصوا على أن الإنسان لا يعتمد على عمله ولهذا السلف كانوا يعملون العمل ويخشون أن لا يقبل فصر أمنا عائشة ورد رفوعا والذين هم من خشية ربهم مشرقوا قالوا يعملون الأعمال ولكنهم يخشون أن لا يقبل, يقبل. وبعض السلف كان يبتين وقال كنت أتمنى أن أعلم أن الله قد قبل مني حسنة واحدة وكان له من الأعمال مثل الجبال مثل الجبال فقال له كيف حسنة واحدة فقال نعم لأنه إذا قبل أعلم أنني المتقي إنما يتقبل الله من المتقي إنما يتقبل الله من المتقي ولذلك كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبرنا أنه لن يدخل أحدنا الجنة بعمل قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد جمع العلماء بين الحديث وبين قوله تعالى ونود أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون وكذلك قوله تعالى أدخل الجنة بما كنتم تعملون قال كيف يمكن الجنة قال العمل يكون بتوفيق من الله وهداية من الله هذا ما يسمى عندهم بهداية التوفيق من الله لكن العمل تترتب عليه الدرجات العمل تترتب عليه الدرجات لكن الدخول إلى الجنة كيف يكون؟ بتوفيق من الله بتوفيق من الله أنت الآن جالس تسمع الدروس وتسمع المواعد وغيرك جالس مع النت ولكنه في جهة أخرى يرى ما يغضب الله فمن الذي هدك الله فمن الذي وفقك الله إذا التوفيق بيد الله التوفيق بيد الله هذا معنى أن الهدى والتوفيق للعمل من الله ولذلك العلماء تكلموا على هذا الحديث وتكلموا على حديث آخر هو حديث يرى دخلت وهو في الصحيح مقرر كما سيأت لكم إن شاء الله دخلت مرأة النار في هراء حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من أشاش غار دخلت النار وهذا بسبب أنه سقى كالبل أدخله الله الجنة بل في رواية أنها كانت بغية زانية وعملت هذا العمل فغفر الله لها لأن في كل كبد رقب أجرى عند الله تعالى وسيأتي إن شاء الله ماذا قم العلماء في هذه المسألة والرجل أزال غصنا من الطريق لأنه قال هذا الغصر ربما يؤذي المسلمين ويؤذي المارين فأزاله من الطريق فماذا كان جزاؤه حافظ الله له ولذلك كانت إماطة الأذى عن الطريق من شعائر شعائر الإيمان شعبي وشعب إيمان ولذلك كان الذي يقع في الطريق والأماكن التي العام الذي يجلس فيها الناس يتغوط في الطريق ويتغوط في الظل يستحق اللعنة يستحق اللعنة فانظروا فلذلك قال إن رجلا رجلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش طبعا العلماء قال من هذه السببية قالوا من هذه السببية يعني بسبب العطش فماذا فعل؟ نزع خفه أخذ خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه حتى أرواه يعني معنى جعله ريال شبيع أرواه غلته فشكر الله له شكر الله له يعني أثنى عليه فجزاء الله عز وجل يعني شاكر الله ذلك فقبل عمله فكان جزاؤه ماذا؟ كان جزاؤه الجنة كان جزاؤه الجنة لذلك ماذا يقول الحديث؟ بل في رواية أخرى هذه ستأتيكم إن شاء الله هذه الرواية البخاري في كتاب الشب بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش ويمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها والبئر تذكى وتأنث وفي هذا الحديث أنثت فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب إذا هذه ماذا تسمى إذا هذه للمفاجأة ولذلك قالوا إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجآت فوجئ بماذا بكلب يأكل الثرى بكلب يلهف الثرى، الصرق من, من العطش فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ مني ركزوا جيدا ولذلك ماذا أقول لكم دائما الحديث لا يمكن أن أخذ من الحكم إلا إذا جمعنا ألفاظه وطرقه وأوجهه بلغ هذا الذي بلغ الذي كنت قد بلغت أنا هو نازل للبيع شرب إذا به صعب رأى كلبا فوجئ فوجئ بكلب يلهث يأكل الصرى من شدة العطش بسبب العطش فالرجل كان له ضمير فقال إذن هذا الكلب هذا الذي بلغ هذا الذي بلغ هو هذا الكلب هو نفس ما كان بلغه لقد بلغ هذا ما مثل الذي بلغني بلغ هذا مثل الذي بلغني قال النبي صلى الله عليه وسلم فملأ خفه في رواية فنزع خفه في رواية فمال خفه ثم أمسكه بل في رواية أمسكه بفيه أخذه بفيه هكذا ليمسك في الحارف ليصعد فمسك الغفة قل آل مع الحذاء تصور الحذاء في رائحة وفي شيء من هذا مسكه بماله بفمه فصعد ثم رقيا في رواية ثم رقيا فسق الكلب فشكر الله له فغفر له ورواية هذه فأدخل أول جمه ورواية في كتاب الشر فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرى يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرى ماذا قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر في كل كبد رطبة عجل. وهذا الحديث عظيم جدا. لاحظوا بالوردة في الدارة قطنية في الموطعات. بينما رجل يمشي بينما رجل يمشي عن مالك. وفي رواية بينما رجل يمشي بفلات الصحراء يمشي بفلات. لاحظوا في فلات الصحراء ما فيه مكان الماء ما في مكان ما في بل ولي ابن واهب عنه يمشي بطريق مكة بينما رجل يمشي بفلات وفي رواية من حديث ابن واهب بينما رجل يمشي في طريق أو بطريق مكة فإذا فإذا معناه فوجئ بكلب في رواية اشتد عليه العطش فإذا بكلب اشتد عليه العطش وهذه إذا قلنا تسمى إذا فجائية إذا فجائية إذا فجائية وفي رواية إذ هو بكلب إذ هو بكلب بينما هو يمشي بفلات إذ هو بكلب وفي رواية العطش وفي رواية العطاش ولكن هذه رواية العطاش رواية المستملي أنكرها العلماء قالوا إلا إذا كان على التقدير على تقدير أن العطش يحدث منه ماذا؟ العطاش أن العطاش هذا مرض كالزكام فلذلك قالوا هذه رواية فيها ما فيها وفي رواية يلهث واللهث بماذا يكون يكون بفتحها اللهث ما معنى اللهث إذا بكلب يلهث ما هو اللهث اللهث ارتفاع النفس ارتفاع النفس من ماذا من الاعيا يعني التعب فارتفاع النفس من الاعيا يقال له اللهث اللهث هكذا بفتح الهاء ولذلك يقولون كلب يلهث البني يلهث وقيل لا يقال يلهث إلا إذا أخرج لسانه من العطش أخرج لسانه من العطش أو من التعب أو من التعب وذلك يقولون لهث الرجل إذا أعياه لهث الرجل إذا أعياه هذا معنى لهث وقيل لا يقال له يلهث إلا إذا كان يبحث بيديه ورجليه يبحث يبحث ماذا؟ كما يقولون كالغارق يستجد بكل ما يجد فيبحث بيديه ويبحث بكل قوته بيديه وبرجليه لأنه يرى أن الموت محقق فلذلك قال يلهث وقال الرجل هذا بلغ مثله يعني قيل إنه بلغ مبلغا شديدا بلغ مبلغاً شديداً مثل الذي بلغ منه من العطش واضح؟ فإذا قال بلغ فنزل إلى ثم قال ثم راقية ثم راقية بفتح الراء وكسر القاف بمعنى صعبة وقيل يقال له راقية كصعبة وزن ومعنى راقية معناها صعبة وزنها واحد فاعيلة ومعناها واحد معنى الرقي هو الصعود معنى راقية بمعنى صعيد ومعنى الصعيدة رقي رقي ومنهم من قال رقى رقى بفتح القاف إذا قلنا رقى فيكون بمعنى قضا قضا يقول بمعنى قضا وهذه لغة طي هذه لغة معروفة إنهم يعني يفتحون العين في مكان من الأفعال معتل اللام ما يكون من الأفعال معتلة ماذا يفعلون؟ يفتحون ماذا يفتحون؟ هذه اللغة طيلة يفتحون عينه بدل ما يقولون راقية يقولون راقة راقة واضح؟ إذا كان معتل من الأفعال التي تكون معتلة اللام واضح؟ ولكن اللغة المشهورة والفصيحة بكسر العين راقية نقصد بالعين عين الكلمة راقية بمعنى صاعدة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم إن لنا في البهائم بمعنى إن لنا في البهائم يعني في سقيها والإحسان إليها ها والرزق بها هل لنا فيها أجر إن لنا في البهاء فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ في كل كبد رطبة عجر والمقصود بالرطبة هنا الرطبة يعني حية ها كل من فيه حياة كل من فيه حياة لأن المقصود الرطبة هنا يراد بها ماذا؟ يراد بالرطبة الحياة يراد بالرطبة ماذا؟ الحياة هذه كما يقول العلماء رطوبة لازمة للحياة رطوبة لازمة للحياة ونقد الكبد النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل كبد مرطبة مرطبة لم يقل رطب يعني أن الكبد تذكر وتأنث الجواب الكبد تذكر وتؤنث أو الكبد يذكر ويؤنث الكبد يذكر ويؤنث الكبد يذكر ويؤنث فلذلك كل كبد فيها حياة وأحسن إليها الإنسان ففيها أجل حتى في الحيوانات هل هنا سؤال هل كل الحيوانات طبعا هذا الحديث في بني إسرائي ولكن الإسلام أمر بقتل الكلاب هذا هذا أمرنا أن إذا نائبة يعني هذا أحسن إلى الكلب لكن الإسلام أمرنا بقتل الكلاب هذا عموما لكن نقول الجواب وفي نفسي المصدر في صحيح مسلم باب أمر النبي بقتل الكلاب إذا قلبت الصفحة تجد بابنا النبي صاصم عن قتل الكلاب حتى إذا قلنا بعدم من جدلا عنه نسخ فنقول الأمر بقتل الكلاب عام وقد ورد نسخه فلا يستدل به على الخصوص يعني على خصوصية الحديث والصحيح أن يقال حتى ولو كان الكلب معمورا بقتله يسقى ثم يقتل ثم يقتل لكن يبقى السؤال مخصوص. هل كل كل الحيوانات إذا أحسننا إليها يكون لنا هذا الأزل أم هو مخصوص ببعض البهائم وبعض الحيوانات مما لا ضرر فيه الجواب هذا مخصوص مما لا ضرر فيه الخنزين هل يجوز لنا أن نحسن إليه لماذا؟ لا مثلا وجدته في بفلات كما قلنا في هذا الحديث. هل محسن ال لماذا؟ قل قل لأن بالخطأ نص المصطلح. ماذا يا لا في لا حتى الكذب في نجاسة. طير. لأنه ضار. لأنه ضار. لا. طيب ضار إيش لو ضار إيش؟ تسألك يعني فصام توصي ممكن أقتله؟ أحسن لا تقريبا تقريبا يعني لربما لربما أن يتقوى لا يجوز أن تقويه ليزداد ضرره فإذا أعطيته الماء يزداد ماء يزداد ضرره. الحليب اللي ذكرته هو أنا وكنت. لولا أنها أمة من الأمن نعم هذا الحديث اللي قالوا أنه نصر. فلذلك قال يعني على هذا القول نقول إن عموم هذا الحديث إن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم كما قال الإمام النووي بational what حيوان محترم حيوان غير محترم الإمام النووي قال إن هذا الحديث مخصوص بالحيوان المحترم أما غير المحترم فلا ما هو الحيوان غير محترم؟ أو كل ما فيه حياة يعني إذا كان محترما أم إذا كان غير محترم لا غير محترم كالحربي الحربي هذا قالوا لا يسقى والكلب العقور قالوا لا يسقى الكل أسود الشيخ العقور العقور يعني يكون فيه مرض نوع من المرض يعني بحيث إذا عض أي واحد ممكن يموت نعم نعم إذا أن يكون حربيا فإذا زدته ما يتقوى ويزداد ضرره على المسلمين، أعطيته طعاما يزداد قوة ويزداد ضرره على ماذا؟ يكون ذلك على المسلمين؟ والكلب العقور إذا سقيته يزداد قوة ويكون ضرره على ماذا؟ أه. على المسلمين. شو إحنا نقول الكلب الأسود؟ الكلب الأسود. لا, لا لا هذا نقول الآن. الذي يضر فماذا نفعل في هذا؟ العقور وغيره. نمتن في الشر في ما هو شر فيه؟ قتل، قتله لا سقية. قتله لا سقية. الحرب، الحرب ماذا يكون فيه؟ قتله لا سقية. قتله لا سقية. واضح، فأكثر. فإذا بحيث إذا شرب. لربما بسقيه يحصل له ماذا يحصل له القوة أو بإطعامه تحصل له القوة فماذا يفعل يؤذي المسلمين أكثر وأكثر لكن ابن التين هذا كلام إمام النوم لكن ابن التين قال لو كلام يخالف كلام الإمام النوم قال لا يمتنع إجراؤه على عمومه ممكن أن نجريه على عمومه إذن ماذا تفعل مع الكلب العاقر قال نعطيه الماء يشرب ثم نقتله ماذا تفعل مع الحربي؟ قال نسقيه ثم نقتله لأن أمرنا أن نحسن القتل وإحسن القتل لا تتركه عتشان إذن اسقيه ثم أقتله ونهين عن المثل ونهين عن المثل قال لك فائد ما ينبغيها؟ ماذا نقول الآن من يذبح المسلمين ثم يتبجعون ويعتزون بها ويستدلون بحديث نص صحيح الفهم قبيح أمرنا بالقبل لقد جئتكم بالذبح هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أناس لكنه هل فعله هل تبقه هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الناس ويفعل بهذه الطريقة هذا والله يعطون صورة سيئة على الإسلام فلذلك الأمر بقتل الكلاب عموما قلنا نزغ وهذا الحديث استدلنا بالعلماء على طهارة سؤري الكلام وهذا به المالكية بعض العلماء طبعا المالكية وهذا مذهب البخاري لأن البخاري به، لأن ظاهر الحديث ماذا يقول سقى الكلب بخفي، والخف طبعا لم يذكر أنه غسله يلبسه ولم يذكر أنه فلذلك يحتمل أن يكون قال بعض العلماء يحتمل أن يكون لبسه لبسه هكذا ويحتمل لبسه هكذا لبسه هكذا ويحتمل أن يكون غسله ويحتمل قالوا إذن هذه الاحتمالات كلها في غاية البعد بل استدل به من قال على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ وذكر اختلاف كثير بين العلماء في هذه المسألة. والصحيح أن يقال ما ينسب لأهل الحديث لا يصح بل هذا ينسب للمالك قالوا بأن سؤراء الكلبي مكروه فقط والقول الثاني أنه حرام ولكن القول القراء عندهم أن سؤراء والسؤر هو ما بقي بعد الشرب هل ما بقي بعد الشر هذا عندهم طاهر وذالك قالوا صور الكلب كهير يعني يجوز الإنسان يطمع به للكلاء فقط للكلاء معنى أن الوضوء به جائز معنى أن الموضوع فيه به جائز واستدل العلماء من هذا الحديث ماذا جواز السفر منفرد جواز السفر منفرد هذا نهار أما ليل فجاء النهي جاء النهى أن يسافر الإنسان ليلا وحده ينبغي أن يكون له رفيق أما أن يسافر وحده فورد فيه النهى طبعا من استدل به العلماء من هذا الحديث الإحسان إلى الناس الإحسان إلى الناس إذا كان الإحسان إلى البهائم أمر مشروعا وحتى إلى الكرب فالإحسان إلى الناس من باب أولاء وأحس... وأحرام لأن الإحسان إلى الناس تحصل به المغفرة بل ويحصل به الدخول إلى الجنة كما فعل هذا سقى الكلب فدخل الجنة فكيف لو سقى مسلما؟ كيف لو سقى مسلما؟ إذا دخل إلى الجنة بمجرد أنه سقى كلبا فلذلك استدل به العلماء أيضا على جواز التصدق على المشرك ولكن صدقة التطوع جواز صدقة على المشرك كما تستدلو أيضا بقصة الرجل اللي قال لا لأتصدقنا الليلة على فقير أو على مسكين فخرج ليلا وتصدقا فتحدثا بأنه تصدق الليلة على بغي قال الله على بغي ثم تصدق على تصدق من على مسكين فتصدق على غني فتحدث أنه تصدق الليلة على غني فقال اللهم على غني ثم تصدق على ماذا؟ على قاطع طريق فقال اللهم على قاطع طريق فأتي فقل لو أما صدقتك على زانية باغية فلعلها تستعف فلعلها تستعف تقول الإسلام أعطالي نصيبي في الصدق في الزكر وأنا أذهب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 أنا في عمل لأنني أطعم أبناء الفقراء هذا كما قالوا بنى مسجدا لله من غير حله بنى مسجدا لله من غير حله وتم بحمد الله غير موفق قالوا ككاتمة الأيتان ككافلة الأيتان من كد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدق لك الويل لا تزني ولا تتصدق فإذا قالوا أن الصدقة على المشرك التطوعية وليس الزكاة الزكاة عند أصحابها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فالضط من الله فللأسف كثير من الناس في زماننا لا يخرجون الزكاة إنما يعطون الزكاة لعوائله ويعطون الزكاة ل المسؤولين يعطون الزكاة للشرطة والدرق والبوليس و... يعني علاش يتقون شرهم هذا حق الله يعطى للأصناف الثمانية أصناف الثمانية لم يحددوا رسول الله حددهم الله وأنت تعطيه لهؤلاء هذه لا تعتبر س... الزكاة تبقى في ذمته وتبقى ذمته مشغولة ولذلك معروف القائد التي سبقت البي... سبق الكلام عليها عدة مرات من تقرر في ذمته الواجب فلا تبرأ ذمته إلا بالأدام فلا تبرأ ذمته إلا بالأدام طيب إذا كان هناك مسلم فقير وكان هناك أيضا كافر فقير من يقدم؟ طبعا يقدم المسلم المسلم أحق لا كما يقول الخوارج يقدمون أهل الأوثان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان فإذا يقدم المسلم كذلك إذا دار الأمر بين المسلم والكافر فمن يقدم يقدم المسلم وإذا دار الأمر بين البهيمة والإنسان فمن يقدم إنسان. الآدمين لماذا؟ لأن آدمين محترم حتى الكلب إذا كان على تعبير نووي مح إذا كان محترما يعني يفي إذا كان يفي لأن الآن في زماننا للأسف ترى أن الناس يخونون والكلب لا يخون يا عجباً للجار كيف ويا ويعجباً للكلب كيف يصون تعرفون قصة الرجل اللي كان عنده جار وكان عنده علاقة للأسف مع زوجة جاره وصافر واتفق معها للفاحش والعياب بالله وإذا به الكلب كان يراقبهما فقتل الجار وترك المرأة عارية أرادت أن تلبس ثيابها كل ما أرادت يريد أن ينقض عليها فترك عاري حتى جاء صاحب البيب فقار يا عجبا للجار كيف يخون ويا عجبا للكلب كيف يصون ولذلك نخطئ عندما نشبه الخوانة بالكلب إذا قلت الخائم الكلب قل ما احترمتنا للكلب لأن الكلب لا يخون انظر كلب الكاف. كاف وانظروا قرأوا تفضل الكلم على كثير من من لبس الثيال ترون أنثلة كثيرة رائعة هناك رائعة هناك قالوا إذا استوي إذا دار بين رجل صحيح وآخر أعمى فمن يقدم قال يقدم الأعمى يقدم الأعمى وهكذا يعني ينظر إلى المصلحة وينظر إلى أقلهم ضررها ينظروا إلى أقلهم ضررا ولعلنا نقف ونتابع ونتالع إن شاء الله ما الحديث الآتي وهذا إن شاء الله حاولكم أن تأتوا بالحديث السلام عليكم أتم الحديث نعم أتم الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما رجل رأى كلبا يأكل الثار من العطش فأخذ الرجل خفه فجعل يغرفه له به حتى أرواه فشكر الله له فأدخله الجنة فشكر الله له فأدخله الجنة الله تعالى أعلم وأحكم ومعيدنا غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>